الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بما انهم في يوم الاربعاء كان التاخير مني وحينما اجيت رايت ان قسما من الاخوه كانوا رايحين وحقهم لانه انا تأثرت ولهذا أضطر أن أكرر ما بيناه في يوم الأربعاء الحكم الثاني من الأحكام التي رتبها الشيخ الأنصار رحمه الله على مقبوط بالعقد الفاسد وجوب رد ما قرضه على المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رد ما قرضه إلى البائع فورا بحثنا في اليوم الأربعاء هذه النقطة وهي أنه هل هذا حكم جديد او هذا شيء مستانف وبحثه يكون لاغيا ويجب ان نغض النظر عن هذا البحث قد يخطر بالذهن ان هذا حكم مستانف ولغو ذلك لانه نحن في البحث السابق افتينا بوجوب رد المثل أو القيمة ورد العوض إلى البائع لدى تلف المبيع هذا ما عفتنا بي إما بتعبير ما يضمن بصحيطه يضمن بفاسده والبيع يضمن بصحيطه إذن يضمن بفاسده ويجب أن يرد إليه المثل أو القيمة أو بالتعبير السادس البسيط الابتدائي والذي لياليث أن الفطهاء كانوا يكتفون بنفس ذاك التعبير أصلاً ما كانوا جايبين طاريها القاعدة اللي ولدت الجفروع وأرحاث كثيرة طويلة عريضة بينما أصل القاعدة ليس على وفق آية ولا رواية فكان لو كان يكتفى بأصل التعبير البسيط الساذج الأساس والذي جعل ذاك اصلا دليلا على هذه القاعده وهو أنه لم يهدر هذا الذي دفع باع المال بثمانين حتى لو كان بيعه باطلاً بل حتى لو كان هو ايضا عالما ببطاله بيعه لم يهدر ماله لم يهدر احترام ماله لانه طلب اعطاه بعنوان مقابل بمال فسأفرض هذا هذا المسمى لم يسلم له نعم لم يسلم له لكن ما دام انه اعطاه عنوان المقابلة بالمال ولو, ولو تشفيعا ولو عالما بالبطلان وتشفيعا فهو ما مهدد كرامة ماله فيضمن اذا صار القرار هكذا في التلف ويقينا في الاسلافهم طريق اولى يكون هذا اذا كان في التلف ضامنه في الاسلافهم يكونوا بطريقة أولى ويجب عليه أن يرد خب سنجيه نبحث أن المبيع نفس إذا موجود بعد ما تالف ولا متلف يجب عليها رد اولى عجب كان يجب رد عباضه مثله أو قيمته الآن رده مواجد هذا الشمس بحث فيجب ان نرى هل هناك نكته اصلا لفتح هذا البحث او لا هذا اللي طرحناه في يوم الاربعاء فابرزنا هذه النكته في يوم الاربعاء قلنا انه اذا تلف المبيع او اتلفه خب البايع يطالب بماله وماله قد انتقل الى الذمه ما موجود في الخارج ماله قد انتقل الى الذمه انت اخرجه من ذمتك عادي كل حان في وملك الغير عينا كالدين كالشيء الذي اقترفته وأكلته انتقل إلى ذمتك خب انت اخرجه من ذمتك هذا يطالب بماذا هذا الرجل اخرجه من ذمتك كل ما تخرج من ذمتك يستحيل ما يخرج ما يخرج بال ما يخرج بالتعيين تقول خا هذا الكتاب ثلاث اه اطلع من جيبي فلوس اخليه مكانه اذا قيني او اجيب مثله من السوق اشتري كتاب عينا هو هو اخليه هنا على الماس هل خرج من ذمتي لا ولهذا بإمكاني أن أبدل من رؤوسه أبدل أجيب واحد آخر طب ما ياخذه يأخذ بإمكاني أن أبدل ما خرج من دمتي بال... بتعيينه في مكان بمثل أو قيمه فأنا لكي أكون قد افرغت دمتي أضطر ان ادفع اليه لانه بالدفع له في الفهم العقلائي يتعين ويتشخص بمجرد ان اخذ تشخص في ذاك صار ملكه، بعدين ما له يجي يبدل يقول ايش تعال طبعا بتفاهم بيننا يجي يبدل وما بيشي لكنه يجي يفرض علي اني ادبردك اقول مالك صار هذا مالك خرجت من دمتي بعد في دمتي ما شيء هذا هذه هي القاعده العقلائيه الماشيه بالفهم العقلائي والممضات بعدم الشرع من قبل الشريعه هذا فيما اذا في مورد التلف او الاسلاف وهو الذي كان مورد بحثنا في البحث الذي انتهينا عنه اما الان الشيء اللي نريد نبحثه، فالمفروض ان المبيع لازال موجودا بعينه فالمال مشخص بعد ما دخل في دمتي اصلا حتى يجب علي إخراجه من دمتي كال... كي تفرغ دمتي موجود في الخارج عندي ي... إذن يطرح هذا السؤال أنه خب هذا الموجود في الخارج هل يجب علي أن أشيله وأروح أقدمه بخدمة باية أقول له هكذا مالتك أو لا فقط وفقط أكثر فيه بالتخلي بينه وبين المال أقول بابا إن كنت أنت جاهلا أنا هم مشفت كنت جاهلا خمو أنا اللي غصبت هذا العين حتى يقال الغاصب يؤخذ بعشق الأحوال أو يقال الغاصب يجب عليه رد ما غصب أنا مثلك إثناتنا جاهلين انضت نية غاية ما هناك وهذا مالتك ما داخل في دمتي خط شيلة تعالوخي انا لا يجب علي اكثر من التخلي ومن عدم مزاحمتك انت مالك ولا يزاحم لمالك في السلطانة تعالوخي فهل الان الشيخ يريد أن يدعي وجوب شيئا أكثر من هذا وهو الرد يقول يجب رد ما قبطه بالبيع الفاسد إلى المالك فورا هذا شيء بحاجة إلى دليل وبهذا المنهج وبهذا الأسلوب فتحنا بابا للبحث الجديد او للحديث الجديد فهذه فائدة فائدة معقولة من هذا البحث فليس البحث بحثا مستانفا او بحثا لغوة هذه نقطة وهناك فائدة أخرى للبحث تظهر مو في البيع الفائدة الأخرى في البيع ما تظهر أصل البحث طرحه الشيخ في البيع لكن هذا, يعني هذا البحث ينفعنا فيما لا يضمن به صحيحة كالهبة الهبة المجاني هذا البحث ينفعنا هناك نفسه للبحث طرحة في البيع الفاسد ينفعنا هناك وذلك لأننا لفك لو اكتفينا كما بيناه آنفا واغفلنا غفلنا عن الجواب الذي شرحنا لو اكتفينا هذا البيان في, في البيع قلنا نعم يجب ان يرده أن يرد المبيع بدليل أنه لو كان تالفان كان يرد عواضه من مثل أو قيمة كان يردها وهذا العراض إذن عين المبيع بطريق أو لا يجب أن يرد لو كان هذا هذا البيان اللي اول البحث بيانه لو اقتنعنا به وغفلنا عن الجواب اللي شرحته وقلت فرق بين ما قال في الدم وما هو موجود شيء غفلنا عن هذا الجواب واكتفينا المقدار من الجواب وهو انه اه الم... العواض لدى التلف إذا كان يجب رده فالأصل بطريق أولى الأصل موجود خب أرد يجب عليه رده لو اكتفينا بهذا إذن في مثل الهبه ما نقدر نثبت وجوب الرد لأنه خواه الهبى in zijn in zijn rechtma kan er niet. En niet in zijn rechtma kan, niet in de afzondering. Als het niet in zijn rechtma het niet in ik zeg dat hij hij hij رد العواف خب الآن العين موجود من قال أنه يجب رد العين لعل التخليقات صح العين باعتبار مملوك خول ذاك مملوك خب مجوز لغصبة يكفي في عدم الغصبة أني أخلي بينه وبين المالك من دون أن أرد أبدي إلى بيته أقول يتفضل أقول بابا ما لتك موجود هنا أنا ما أزحمك تتأخذ تعالوا أو لو يبعد ماك وعليه فا بينما خضنا البحث الذي خاطه الشيخ سأرى وخاطه في باب البيع خاطه إذا أداخرنا ذاك البحث وقالنا لا أكو دليل دليل على وجوب الرات كما ادعون الشيخ بالنسبة للمقبر، خب، هذا كدليل قد يشمل هذا هم، ونقول آ... يجب علي أن أردّه هذه العين الموفوّبة بعد تبيّن فساد الهباء هذا ال... هذا الأثر الثاني للبحث، وعليه فلنخضع البحث ونكتفي ببحث الدليلين الذين أفادهما الشيخ وإن كان إذا ترجون تتوسعون التوسع موجود في الكتب الشيخ النعيني عند بيانات صايته مسك على اليات وأنت ذلك. تسلعون أن تراجع الكتب. نحن لأنهم في المامحيات نفصل الكلام فتيسر بناءهم، نفصل الكلام في الموجودات هذا. ياخذ وقتا كبيرا مني ومنكم. راجعوا المطولة. أكتفي بتقييم الدليلين لديني أثارهما الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول عدنا دليلا على وجوب رد العين أحدهما كلام الإمام الحجع عجل الله فرجه لا يحل ل أحد إن, أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه فكيف بمالنا عرورلي ابرا انا قرا من كتاب من في المسائل من كتاب الانفال قرانا اذا تجدون مره اخرى عندكم العنوان انا كاتبه وإذا لا قرانا اعطيناكم العنوان تجدون نعيده ما تجدون له هذا الدين الاول ما بناء هذا الدليل يقول بناءاً على أن الإمساك يعد تصرفاً هل تبقي في بق إيدك هذا هم تصرف فيدخل في قوله لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره هذا هذا الدليل الأول ثم يلفت الشيخ إلى أنه قد يقول غايل أن الإمساك ليس تصرفا بل يقول قائل هكذا الإمساك ليس, ليس تصرفا فلا يشمله قوله لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغيره. يقول خب إن كان الإمساك مو تصرف نجيب رواية أخرى مو مشكلة رواية أخرى كلمة التصرف ما موجود بي وهي الصحيح زيد الشحام وموثق السماعة يعني في الحقيقة روايتين هي بس خب المتن واحد هي رواية رسول الله أنا ما جبت إياي الكافي أو من لا يحضره الفقيه الرواية هي مفصلة ومن الروايات النورانية التي مفادها تدل على عظمتها ما جبت يا لطشين جايبوا يا لطش أقرأ كل الرواية من ال من الإمام الكافي أو من من لا يحضر الفقيه أنا جبت الأسائل بس صاحب الأسئلة ناقل موضع الشاهد موضع الشاهد هذا يعني هي في واقعها رواية وهذه يعني في واقعها نقل كلاما عن رسول الله والكلام قل رسول الله فان مرة قائلا وفي منا قائلا في حاجة الوراق لكن خب السند السند يختلف سند ينتهي الى سماعة نسميه موثقة وسند ينتهي الى زي زيد الشحام نسميه صحيفة الرواية ما يلي يعني مقدار محل الشاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده امانه فليؤدها الى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه هذا بعد ما بي لا يحل التصرف حتى تقول الأمساك مو تصرف هذا في من لا يحضره الفقيه موجود محمد بن علي بن الحسين بإسنادي عن زرعة عن الشماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت عنده أمان فليؤدها إلى من اعتمنه عليها فإنه لا يحل دمور المسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه هذا اللي سميناه مؤثقة بعدين يقول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أسامة زيد الشحاب هذا اللي أنا سميته صحيحا عن أبي عبد الله مثله يعني عين النصية السند يختلف النص ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل نسبيا المفصل وفي آخرهم يقول إياكم أن ترجعوا بعد بعد وفاة كفار الكلمة في آخر رواية موجودة أنه إياكم أن ترجعوا يعني كان يتنبأ صلى الله عليه وسلم أنه ماذا سيحدث أماهذا سيكون بعد رفضه. قال اياكم أن ترجو بعد من بعد موتين كفار. الكل خالد. فالشيخ يقول إلى ذاك ما مقبول ما مقبول. يعتبر أن الإمساك ليس تصرف. خب هذا بعد كلام التصرف ما موجود فيها. ويقول الشيخ رحمه الله يقول انه خب لو تعترض علي علينا لو انك تعترض علينا وتقول ها يهو يقول كلمه التصرف ما موجود لا يحل مال امرئ مسلم يعني كل شيء حتى الامساك هم لا يحل هناك الروايه الاولى قالت انه هذا مو قلنا قد تناقشت قول امساك مو الثاني كلمة الامساك ما موجود لا يحل مال امرئ مسلم خاله مال امرئ مسلم مال امرئ مسلم ها؟ لا لا أترك أفرض أم لا بعنوان أمانة ما كان أفرض لكن الدليل أخده بإطلاق الدليل فإنه بالي من كان عنده أمانة فلديها قالت خنت تقول هاي مو امانه هذا عند غني عنوان البيع لكنه بالأخير يقول ف لا يحل دمه امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه خب هذه ها العين ماله هذا خذ مو دمه ماله هذا لا يحل الا بطيبه نفسه إذن انا حتى الامساك لا يحل حتى امساكه يجب علي ان ادفع هذا هذا الشيخ ثم يعترف على نفسه او يبدي اعتراضا الشيخ هو يبدي يقول أنه خوب قد تعترض علينا وتقول أنه الروايتان كلتهما مستثنى, من مستثنى منها الإذ أو طيبة نفس كلتهما الأولام الثاني مستثنى منها الإذ أو طيبة نفس أو طيبة نفس موجود هو أن غني بيد هذا البايع انضاني هذا شلونكم اذن مطيبة نفس مو فيجيب هو الشيخ يجيب على هذا الاشكال يقول هو من انضاني بعنوان التمليك انضاني مو بعنوان ان ياذن لي في ماله بعنوان التمليك انضاني بالعوض، والعوض لم يسلم له لأن البيع كان باطلاً والتمليك المجاني لم يصدر منه إذن موكو إذن هذا كلام الشيخ الأنصار اهنان يجي دور السيد الياسدي رحمه الله في حاشيته على المكاسب أنا موجود عندي حاشيته على المكاسب لكني ما راجعته أنا نقلته من التنقيح بعد ما راجعت الحاشي بس هو نفس الكلام الفرامعان التنقيح ماخرمان من حاشيته اليسدي على المكاسب يقول اليزدي يقبل بهالكلام يقول صحيح لكن يدخل عليه استثناء اليزدي يقول قولك أنا أنقل مضمون كلامه لا تدون نفس كلام راجع أنا أنقل لكم مضمون كلامه بشكل مختصر يقول قولك ان الاذن ما صادر في صورة واحدة الاذن صادر وتلك الصورة الواحدة عبارة عما لو كان البائع عالما بالفساد ومع ذلك انطاك الاذن صادر يعني هو مع علمي بالفساد انضكيه فقد اذن لك فهالروايتان لا تشملانه تدخلان في المستثنى مو في المستثنى منه ما تشملان فان قلت الاذن كان مغيد كان مقيد بالتم بالملكية. لانه اعطاك بعنوانك انت مشتري وان كان هو يعلم بالفساد هو يعلم بالفساد صح لكنه اعطاك بعنوانك مشتري بعنوانك انت المالك مو اذن لك في ماله ان قلت هكذا الجواب أنا أبين الجواب بهذا الشكل يعني أنا ما أذكر نص عبارات ذاك أبين بهذا الشكل اللي يصير أكثر فمية أقول أنه هل هو صح إنضاني بعنوان تمليك فإذنه مقيد بالملكية لكن السؤال ما يلي هل قيده بالملكية الشرقية؟ او قل قيده بالملكية اللي هو انشأه رغم علميه بالفساد الملكية في عالم اعتباره هو ان قلت انه قيده بالملكية الشرقية الجواب له هو, يعني هو يدري انا فرضنا انه يدري ان البيع فاسد مو شرق فما قيده بالملكية شرق وان قلت قيده بالملكية الاعتبارية اللي هو انشأه خذ ذاك انشأه بعد صار الملكية الاعتبارية اللي هو انشأه في عالم اعتباره هو فالملكية حصلت فالإذن حاصل فإذا من نقدر نستفيد من الروايتين فيما إذا كان البائع آلماً هذا خلاصة المطلوب فلا تقول أنه مقيد بالملكية بالملكيه الشرعيه خ مو مقيد لعلمي بفصل الدين الملكيه الانشائيه مالته مقيد بس ممكن انشاء يقصر انشاء انشاء الملكيه فالابن موجود هذا كلام السيد الخوي ويعل هذا كلامه السيد اليزدي ويعلق عليه السيد الخوي انا افتكر ان هذا المقدار كافي طالعوا تعليق السيد الخوي عليه. في التنظيف موجود حتى نكمل الحديث